يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالآنَ خَلَقَهَا لكم فيها دفق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالهيه إلا بشط الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتكبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه بِهِ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلقك من لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَأَمَا يَزِرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَأْوَى الْمُتَّقِينَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أَمْ هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ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 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتتت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 في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم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 أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينقلون إن كرُونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يُذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون.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 ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يبترون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 ولا تكونو كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من أمة إنما يبلوكم الله به، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمّ. مت واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل عما كنتم تعملون ولا ت خذوا إيمانكم دخل ذينكم فتزل قدمه بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدّت من سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتتوا بعهد الله ثمنا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 من الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إنهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إن انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَذَلْنَا آيَةً مَّا كَانَ آيَتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 اولائك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون 30. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 31. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وَمَا نُطِرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ